الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا و تكبر قم ودع عنك الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن الجهاد قم ودع عنك الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن الجهاد قم ودع عنك الرقادة سبيلا لله قد سرنا وأعلى للقيادة نحن بالرشاش عدنا نملك كل يوم القيادة ومشينا صحوة الجليل جموعا وفردا نحن بالرشاش عدنا نملك كل يوم القيادة ومشينا صحوة الجليل لم العيش إلا بسبيل الله قد سرنا وأعلننا الفيادة قم ودعا كالروا قدا إنما السبع في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الفيادة هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الرحمن ساعر ح lok جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكر ساعركم القرآن لم يبالوا <önemli> <sus> <incident> <Halo insan> بشر <تصفيق> الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله قران مبين الله, أكبر. قم ودع عن الله, الله إنه الاسلام الله قم ودعا عن في سبيل الله قد سرنا واعلنا ان قم ودع عن إنه الاسلام في سبيل الله قد سرنا وأعلمنا الهدى نحب الرشاش عدنا نملك اليوم الريادة ومشينا صحوة الجلي جموعا وفردا عدنا ومشينا وفردا ما عرفنا العيش إلا عنفوانا دع عنك الرقاد اقم استقم في سبيل الله قد سرنا والله ان قم ودع عنك الرقاد في سبيل الله قد سرنا وأعلمنا هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا وظهتم عالم مبين لم يبالوا من رزايا بين أنياب السنين وَدَعْنْ تَرُّقَ لَا سَلَيْنَا وَاَدَتْ اللَّهِ قَدْ سِرْنَا وَأَعْلَنْنَا لِهَا في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهادة بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلماء بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلماء وبصف وحدته بالبطون إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا المهادة قم ودعا كالرقاد إنه عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا المهادة يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين و اتيناكم برشاش وقران في سبيل الله قد سرنا نحن بالرشاش عدنا كل يوم وجيء في, في يوم وجيء في يوم لاردا ومشينا صحوة الجلي جموعا وفردا نحن بالرشاش عدنا كل يوم وجيء في يوم وجيء في يوم لاردا ما عرفنا العيش إلا عن فوالن واجلدا دع عنك الرقاد انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلنا قم دع عنك الرقاد سبيل الله قد سرنا هذا هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال تر بسارو خلف قرآن